هدم من ربهم وأولئكهم المفنيحون ومن الناس من يشتري له والحديث يضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها زواج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 قال قسم آيات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أنتمي بكم وبث فيها من كل داء من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من بل الظالمون في ضلال مبين الله